أيها الإخوة والأخوات مع ختمة الأجزاء نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم مع القارئ عمر جادو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين.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 الناس لَلَذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَةً لَلَذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَةً وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بِيَنَّهُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إلَيْهِ سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 ان الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فديقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت على شف حفرة من النار فأهمق منها.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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات اللَّهِ ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما غصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم تُقائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وينمون بالمعروف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَالِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يملكونكم لا يملكونكم خبا له والدماء عنتم قد بدت البغضاء من قد بدت البغضاء من أفوانهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيّنوا الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب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 تمسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ كُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا هشرا لكم ولتطم قلوبكم به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 الذين يفقرون في الصلاة والضرائ والكاظمين الغيظ والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين قد قلد من قبلكم سنن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 وأنتم الأعلى إن كنتم ممنين إِن يمسككم قرْحٌ فقد مسَّ القَوْم قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأيَامُ نَدَّالُهَا بَيْنَ النَّاسِ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 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان إِلَّا إلا أن قالوا ربنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت وَثَبَّتَ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا إن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 بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد و الرسول يدعوكم في أخرىكم و الرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا.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 أمن تنوع سيغش طائفة منكم وطائفة قد أهممتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظنا الجاهلين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 وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِنَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنْتَ لَهُمْ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 إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم وَالْحِكْمَةَ الكتاب والحكمة مِنْ كانوا من كَانُوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيَّ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا فِي في سبيل الله أو دفعوا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 لو أطاؤنا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول مع بعد ما أصابهم القرح. لَلَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ النَّعْظِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهَ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قَلَبُوا بنعمة من الله وفض لم يمس السمسم واتبعوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا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 لا يضر الله شيئا ولم عذاب أليم ولا يحسب الذين كفروا أنما نمل لهم خير أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثم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 ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتخوا فلكم أجر عظيم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 فَلِمَا قَالَ الْتُمُومُ إِنْ كُمْ تُمْصَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوا كَفَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفَى نُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ نتفقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أود الكتاب من قبلكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ بِهِ بِثَمَنٍ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.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 الذين يذكرون الله قياموا وقعودوا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما بالظالمين من أنصار ربنا إنك نا سمعنا منادين ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار. ربنا وأتنا ما وعدتنا على غرسك ولا تفزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل أنني لا أضيع عمل عامل من 17. أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله غرده حسن الثواب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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِرِينَ خَاسِرِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سميع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استطعتم فادفعوا لهم أموالهم إلَيْهِمْ الله ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 من بعد وصيتين يوصين بها أودين ولهن نرّبُ مِمَّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نثّم مِمَّا تركتم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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربع فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما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 ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التَّوْبَةُ للذين يعملون السيئات حتى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 إِلَّا أن يأتين بفاحشة مبينة وعَاشِرُهُنَّ بالمعروف فإن كرهتموهنَّ فعسَألَكَ رَوُ شَيْءَ فعسَألَكَ رَوُ شَيْءَ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنَّ أَرَادُوا مُسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِهُ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُذُونَهُ ضَهْتَانَهُ وَإِثْمٌ مُبِينٌ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 إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وأمماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُم وأم امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا كُنَّا مَعَ تلاوته المباركة